أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى وقال يا والذي يضطع ساغينا الحزن فكوين ا موتوا ان تفتؤوا يوسف حتى تكون حارضا أو تكون and <laughs> then Yeah. go oh. قَالَ بَيْتَ الْخْرِيمِ that <laughs> مصر إن شاء سَنُبِيئُ الْأَخْرَاجَنِي مِنَ السِّجِّدِ عَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَذُ وَجَاءَ بِكُم an na zawość Amen. Mm. وي للاحاضي صوت السماء ربي قد آل Oh uh -huh. وما كنت vada I'll find love. عن القوم المجرمين لقد كان our What